بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكه بالروح من امره على على من يشاء من عباده ان انذروا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 وَلَكُمْ فِيهَا جمالٌ حين تُريحونَ وَوحين تَسحون وَوتَحمِل وَثقَالَكُم إ بلَدلَ تكوا بالِغهِ إِلَّا بشِق الأأَنفُس إ رَبَّكُمْ لرَأوفُ الرَّحيم وَالْخَيلَ وَْبِغالَ وَالْحمير للتَركَبواهَا وَزين وَيَخْلُقُ ماَا لا تععلمون وَوعلَى الله قَصدُْ السَّبيل وَمنِنْه جائد وَلَوْ شَاءَ أَلْهَادَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً شجر شجر فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ ومن كل الثمرات إن فِي ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن فِي ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن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 إكُم إلَهُ وَاحِد فََّذينَ لا يُؤمنِنونَ بالِالآخَِةِ قُلوبُهُم مُ كَِتُ وَهُم مُستَكبرِون لا جَرَمَ أن اللهَّه علم ماَا يُصبّونَ وَماَا يعنون إِهُ لا يحِبُ المُستَكبرِين.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 قَدْمَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السقف مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ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 بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً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 والَّذينَه جَوا فِي اللههِ مِن بعدْ مَا ظُلِمُ لنُبَو أنم لنَنُبَووِ أنهُ فيِي الدُّنْييا حَسَنَ وَلا أجرُآخَِةِ أَكبر لَ كانوا يعلمون الذيينَ صَبَروا وَعَى رَبِّهِم ييتكلون.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 وَلا عَهُم ييتَفَكرُون أَفَمِنَ الذيَّينَ مَكَ السَّيئاتِ أَ يَخْسِ فَلهَّهُ بِم الألله أَوْ يَأتَهُم العذااب أَوْ يأتِيَهُم العذاَابُ مِن حَيثُ لَا يشعرُون أَوْ يَأخُذَهُم فِي تَقللُّ بهِهِم فَمَاهُ بِمجِزين. اويا اخوذهم على تخوف فان ربكم فان ربكم لرؤوف الرحيم اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيء ظلاله يتفيء ظلاله على اليمين والشمال سجدا لله وهم داخلون وَلِلَّه يَسْجدُمَا فيِي السَّمواتِ وَمَا فِي الأوْضِ مِن دَََّةِ وَالْمَلائِكَ وَالْمَلائِكَتُ وَهُم لا يَسْتَكبِرُون يَقَافونَ رَبَّهُم مِنْ فَووقِهِم وَيَفالون. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ ٱيَّاهُ فَرْهَبُونَ وَلَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَإِلَيْهِ تُصْرَبُونَ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تتقون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 ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لا تسألون مما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانا ولهم ما يشتهون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 دَبَّتْ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لا جَرَمَ أنَّ لَهَُّ رَوَأََّهُم مُفْرَطُون دَلهَّه لَ قَدَأَسَنَّ إلَ أُمَ مِم مِن قَبلِلِكَ فَزَيًّا فَزَييَانَ لَهُ الشَّيطَانوا أَعماَا لَهُ فَهُوَ وَلهُمُ اليَوْمَ وَلَهُم عَذاابٌُ أَليم.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 لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون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 فَمَنِ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَضِيقٍ رِزْقُهُمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ, فهم فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِنْدَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن لا يقدر على شيء وبذرزقناه منه رزقا حسنا فهو ينفق منه فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستغون الحمد للل بلْ أَكسَرهُم لا يعلممون وَضَرَبَ اللههُ مَثَلَغ رَجُ لَن أَحَدهُماَا أَبَكَمُ لا يَقَدِر على شَئ وَهُو كلَلّ على مَوولَا أَ ماَا يجههم لا يَأتِ بِخَيد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 واللههُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُون أَّهاتِكُم لا تعلمونَ شيءَيئ وَجَعَ وَجَعللَلَكُمْ وجعل السَّمع وَْأَبصَارَ والْأَفِيدَةَ لا عََّكُ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 يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا, ولا هم يستعتبون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 ولا تسالن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقون وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعف بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس لَهُ سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه وعلى الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله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 انَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لا يَنْجِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ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 ذلذلك بانهم مستحب الحياه الدنيا على الاخره وان الله وان الله لا يهدي القوم الكافرين اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم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 بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نَفْسٍ تجادل عَن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها يَأتيهَا لِزْبُهَا رَغَدَم مِنْ كلُلِّ مَكَانٍ فَكَفرَرَتْ فَكَفَرَتْ, فكفرت بأَنع مِ اللَّهِ فَأَذاقَهَ اللَّهُ لِباسَجوعِ وَالْخَوْوفِ بِمَا بِمَا كانَوا يَصْْنَعون وَلَ قَدِ جَاءهُم رَسْمول مِنهُم فَكَذذَّبُوه فَأَخَذَهُم العذاب وَهُمْ ظَالِمُون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 وَمَا أَهْلَكْنَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا لتَفْتَروا على اللهَّهِ الكَذِبَ إَِّينَ يَفْتَرونَ على اللهَّهِ مِكَذِبَ لا يُفِْحون مَتَعُر قَللُوا وَلَهُم عَذاابُ أَلم وَوعلَ الَّينَ هَادُوا حَرَّمناَا مَا قَصَصْنَا عَلَكَ مِنْ قَل.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 إِ رَبَّكَ مِنْ بعدِْهَا غَفُور الرَّحيِيم إَِّ إبَرَهِي مَكَانَ أَُّةً قالالتَل لِلهِ حَالِيفَ وَلَمْ وَلَم يَكُمِنَ الْ المُشرِكين شكرِرَ لِأَنعُمِه إجَتَبَاهُ وَهَدهُ إلىى صِرَاطِم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 وَإِنَّ رَبك لاَا يَحكُم بَيْنَهُم يَوْمَ القِيياَامَةِ فيِيمَا فِيمَا كانَوا فِيه يَختْتَلِفُون أُدُعُ إى سَبِي رَبّكَ بالِالحِكمَةِ وَْمَوعظَةٍ الْ الحَسَن وَجَادِهُم بالَِّتهَا أَحسًا إَِّ رَبكَهُ أَلَُ بِمَنْ ضُلَّعَ سَبينه وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ